ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل وانها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 وَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله وفر الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهّر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فاذا نقر فينا نقب فذالك يوم اذى يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لممدود وبني له شهودا ومهدت له تمهيدا ثم مَا يطْمَعُ أَن أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ بِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا